وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَ الزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ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 كُنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَمْ آبَاؤُنَا الْأَوَلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون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 تُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا Tuo meihin بمشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم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 illa 'ibadallahi al-mukhlasin ulai ka lahum rizqun ma'lumun fawakihu wa hum mukramun fi 'ala suhurin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 وعندهم قاصرات الترفيعين كأنهن نبيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتسالون قال ق. قول أ إنك لمن المصدقين أ إذا متنا وكنا ترابا وعظاما سواء الجحيم فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين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 لمثل هذا فليعمل العاملون أذالك خير نزلا أم شجرة الزقوم إن جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها shawbaan minh hamiim thumma inna margi'ahum la ila aljahim inna hum alfao وَالَّذِي ظَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّذْرِينَ فَأَوْزُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُذْرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ قَد نَادَانَا نوحٌ فَلَنَعْمَلَ مُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نوحٍ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 عالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغا إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون وَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا بَنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني منام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء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 وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهاروس ك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلّا سلم المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقوى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 دين المؤمنين وان لوط من المرسلين اذ نجيناه واهله اجمعين الا عجوزا في الغابرين ثم مَرَّنَ الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ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 لا يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ فَاسْتَفْتِهُِمْ أَلَ رَبُّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا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 وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرى مِنَ الأول كنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورين